والله لا يكف قدم الشهيد حتى تلقاه وتستمتع بشهود نورها عيناه حوراء عيناه جميلة حسناء بكر عذراء لم يطمسها انسان قبله ولا جاء لدي توك روحا ترى اتضياء تعالت فظن جت ملاك السماء وراح يحلل قت تحت الاله يا طير ب فردسه حيث شا ويل قل احبات في جنة يناغي بها ثلثا شهدا يقل لي لَهُ فِي الجِنَان أَحَقًّا رَحَلْنَا وَزَالَ الْعَنَا وَلَهَتْ رِيَاحُ النَّعِيمِ وَقَلَّمْتُ خَلْفَ رِيَاحِ الْجَفَا أَحَقّ ان سال قحوار الخلود ويطربني لحنها بالغناء التي تهمس لي على غسلها فيوري قزهر الهواء والهناء فطلت بتعاري كدر الجمان هل مال جديد كبدر المساء وضمت فؤادي وقالت بدمعي لقد طال عهد انتظار اللقاء وجفّت ينابيعنا لنفته فإن لي فيض الغرام يضما نذوب اشتياقا الى ضمه تريح الفؤاد وتجلو العناء مرضت وما بي من عله شوق يداي وان تجدوا ذرا بالاجلك في الخدر دهرا كنؤلؤه حف هل كبرياء تضرعنا صدري يا شوقا اليك وما زلت ا كم شوقي حياه وارغق خطواك في الماء ما بينداد شوقي هوان واشتياق فلم ما استقرت رصاص العداس بروحك ارسلتها لل لما وداني كما كنت ترنوا له لا ام لك مولاك ذاك الرجل يعزون فيك ولم يعلم لماذا ادلكم من عذاب ري ان يرتوي ويلثو متارا نقي البهاء وهبت لي من لك روح الفداء فكنت المجازا وكنت الجزاء فذابا عناقا وهاما وصالا وأسديل ستور الأسى والشقاء فهل بعد هذا الغرام غرام وهل بعدهن يطيب البقاء